ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبل أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فقالوا أبشري يهدونا فقالوا أبشري يهدونا فكفوا وتعلوا واستغنا الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أَلَّا يُبَعَثُ قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَتُبَعَسُ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم أجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابد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 يا أيها الذين آمنوا إنا من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإتافوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة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 إِنْ تُقَرِّضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُظَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ